ان الله بكل شيء عليم الله ان الله شديد العقاب وان الله اغفور رحيم ما على الرسول الا البلا والله يعلم ما تدون وما تفون لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 110. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون 111. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 117. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم 118. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين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 119. إن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون 110. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه 117. لا يعلمون شيئا ولا يهتدون 118. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إِلَى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون 112. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. 122. إثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله ان اذا لمن الاثمين فانه ثرا على انه مستحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله 117. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين 118. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها 117. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم